فذَلِك وَلَا أَكسَرَ إلَّا هو مَهُمُ أَينَ مَا كانَواثَُّ يُنَبِّأُهُم بِمَا عَعملِلوا يَوْمَ القِيامَا إِ اللهَّه بكُلّ شيءَي عَم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 وَيتَنَا جَوونَ بِالْإِثمِ والالْعودَوانِ وَمصيَةِ الرَّسُولِ وَإذَا جَاءُكَ حَيَّوكَ بِما لَم يُحَيّكَ بِهِ اللههُ وَيَقولُون وَيَقولُونَ فِي أَافُسِهِمُ لَْلَا يُعَذِبونَ اللهَّهُ بِم نَقُول حَصْبهُم جَهَنَّمُ يَصْلَونهاَا فبيس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتموا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النظر جَوًا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ